خلني بحالي وروح اذا ودك تروح لا تشيل همي دام قلبك جفاني بتغيب غيب وراسك الغالي مسموح ترى غيابك ما يحرك كياني خلني بحالي وروح خلني بحالي وروح إذا ودك تروح لتشيل همي دام قلبك جفاني بتغيب غيب وراسك الغالي مسموح ترى غيابك ما يحرك كياني صدقني صدقني متعود إذا ضقت ما بوح والله والله ما تفرق معي يا أناني هذا أنا هذا أنا من الله خلق فيني الروح كل كلما انتهى جرح يجي جرح ثاني هذا أنا هذا أنا من الله خلق فيني الروح كل كلما انتهى جرح يجي جرح ثاني شفني شفني مع الضيقات وإيش مطروح مترو شفني وشوف السو فيني زماني دنياي دنياي صارت كلها جروح بجروح أصلا أنا مخلوق بس للأمانة الهم والصدمات والثالث النوح جوني يزفون بحياتي التهاني ما هي غريبة ما هي غريبة ما هي غريبة لو تخليني مجروح وتشوفني قدام عينك أعاني وما هي غريبة لو تصد عني وتروح غيرك غيرك عطيته ما يعيني ونساني بقول لك شغلة بقول لك شغلة ومن بعدها روح روح روح مو مشكلة مو مشكلة لخنت حبي وحناني الموت الموت كل الموت مع طلعة الروح لشفت محبوبك مع شخص ثاني.